الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.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 اِذَا تُتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرَا فَبَشِّرْهُ بعذاب أليم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 وَالْقَابِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فِيها مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ 129. ماذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين